وَهُوَ الذي مَرَجَ البَحرَينِهَا عَذُّ فُرَاتُ وَآذَا مِلْحُن أُجَاجُ وَجَ بَيْنَهُ مَا بَر الزَّخَو وَحرَم مَحيورَ وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَم إِبَشرَم فَجَعَلَهُ نَسَبَ وَصِحراء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 إِنْ نَزَّلَهَا كَانَ وَرَمًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا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 119. حسنت مستقرا ومقاما 110. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذاما